أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وكان إمامنا الشافعي رضي الله عنه هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع وأول من صنف فيه بالإجماع هنا يصل إلى واضع علم الأصول أي الذي وضع قواعده ونشرها بين الناس وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه فهو المبتكر لهذا العلم أي هو الذي ابتكر هذه القواعد وجمعها والمقصود بالابتكار الجمع والتقعيد والتبويب وإلا فهذه القواعد مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة والتابعين في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والابتكار هو احداث ما لم يسبق إليه وأصله من بكرة النهار أو أول أي أوله لأن أول النهار يتبعه وآخره فالمبتكر كأنه مخترع لشيء لم يسبق إليه بلا نزاع معناه بلا خلاف معتبر في هذه المسألة وإن حصل فيها بعض الخلاف فهو غير معتبر وسيشير إلى الخلاف فيها وأول من صنف فيه معناه وكان إمامنا الشافعي أيضا أول من صنف فيه هذا العلم بالإجماع أي أول من ألف فيه كتابا بالإجماع هذا إجماع بين النقلة من المؤرخين والأصوليين وغيرهم والإجماع مصدر أجمع إذا عزم وهو في الاصطلاح اتفاق ومجتهد الفن على أمر ما وفي الأصول هو اتفاق أمة مجتهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على أمر شرعي أو على حكم شرعي ويسترط أن يكون بعد موته لأنه في حياته لا يمكن أن ينعقد الإجماع لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم فلا إجماع بدونه فإما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم فإذا وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم لأنه المعصوم دونهم وإذا خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص ولذلك إنما كان الإجماع حجة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ ذلك الشافعي رحمه الله من قول الله تعالى ومن يشارق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وتصنيفه المذكور فيه موجود بحمد الله تصنيفه أي تصنيف الشافعي أي كتابه وهذا من استعمال المصدر استعمال الاسم أي اسم العين فالتصنيف معناه المصنف أي الكتاب الذي يصنف. وهو كتاب الرسالة موجود بحمد الله تعالى أي هو كتاب موجود ونحن نحمد الله على هذه النعمة وهي بقاء هذا الكتاب وهذا العلم فينا وهو الكتاب الجليل الجليل المشهور المسموع عليه المتصل يسناده الصحيح إلى زماننا هو الكتاب الجليل والجليل معناه ذو القدر العالي من جل بمعنى عظم المشهور أي المعروف بانتسابه إلى الشافعية وبمعرفته بين أهل العلم المسموع عليه أي قرئ على الشافعية فسمع بحضرته وهذا وجه من أوجه التلقي وهي ثمانية عند أهل الحديث لأنها إما بالسماع من الشيخ أو القراءة عليه أو إجازته بأنواعها الثمانية أو التسعة الإجازة أو بالمناولة مناولة الشيخ لطالبه أو بالإذن فيه أو بالوصية أو بالوجادة أن يوجد بخطه أو بمعرفة خطه دون أن يكون له إذن ولا سماع وهذا الذي يمكن أن يكون بمناولة منقطعة عن الإجازة التي لا تسحبها إجازته فقد سمع الكتاب من الإمام الشافعي سمعه منه الربيع المرادي وسمعه غيره من أصحاب الشافعي فاتصل إسناده إليه فلذلك قال المتصل إسناده الصحيح إلى زماننا فقد اتصلت أساند هذا الكتاب جيلا بعد جيل حتى وصل إلى زمان المؤلف رحمه الله المعروف بالرسالة أي هذا الكتاب اسمه الذي يعرف به هو الرسالة والسبب ذلك أن الشافعي كتبه رسالة إلى عبد الرحمن بن مهدي فقد أرسل إليه من خراسان يسأله أن يجمع له كلام أهل العلم في طرق الاستنباط وفي البيان فأجابه بهذا الكتاب فلذلك سمي رسالة الذي أرسل الإمام عبد الرحمن بن مهدي من خراسان إلى الشافعية بمصر فصنفه له أي أرسل عبد الرحمن بن مهدي يسأل الشافعية أن يصنف له كتابا يجمع فيه اصطلاحات المتشرعين وطرق الاستفادة من الهدلة والبيان وقد سأل ركز على مسألة البيان ولذلك أبلغ ما فصله الشافعي في الرسالة من باب وصول الفقه وباب البيان فذكر ما يعرض التي من الغموض وما يحصل فيها من البيان وكون الشافعي ألفه بمصر دليل على أنه من آخر اجتهاداته فإنه استقر بها في آخر عمره حتى توفي بها سنة مائتين من الهجرة عليه رحمة الله وتنافس في تحصيله علماء عصره تنافس في تحصيل هذا الكتاب علماء عصره أي علماء عصر الإمام الشافعي وتحصيله يشمل حفظه وفهمه وتدبره وإتقانه على أنه قد قيل في مقابل الإجماع الذي حكاه ذكر خلافا غير معتبر لا ينقض الإجماع على أنه قد قيل إن بعض من تقدم على الإمام الشافعي وهو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي رحمه الله نقل عنه إلمام ببعض مسائله في أثناء كلامه على بعض الفروع ففي مناظرات بحنيفة كان يذكر بعض الاصطلاحات الوصولية وقد ذكر بعض ذلك أيضا في الكتب المروية عنه التي نقلها محمد بن الحسن الشيباني وفي جواب عن سؤال كذلك سئل عن النسخ ففصل فيه الإمام أبو حنيفة جوابا شافيا وذلك الجواب هو على مقتضى مذهب أبي حنيفة لأن أبا حنيفة يتوسع في النسخ فمذهبه أن الزيادة على النص نسخ وأن بعض بعض ما يسميه غيره بالتخصيص نسخ عنده أيضا ولذلك لم يعمل أبو حنيفة بعض الاحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتباره انها من اخبار الاحاديث واخبار الاحاديث لا ينسخ بها المتواتر من الكتاب فوه حنيفه رحمه الله لم يعمل بحديث لا نكاح الا ولم يعمل بحديث القضاء بالشاهد واليمين وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديث لا نكاح الا بوليه رواه 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر من حديث أبي موسى الاشعرية رضي الله عنه وقد اشتهرت علته التي يذكرها الحنفية وغيرهم لأنه آآ رواه آآ عدد من أتباع التابعين عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي على بي بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا موسى وشعبته إمام لكنه عارضه في ذلك عدد من الحفاظ وأشهرهم إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو أذبة الناس في جده أبي إسحاق ولذلك قال العراقي في الألفية معكون من أرسله كالجبل يقصد هذا الحديث معكون من أرسله وهو شعبة من الحجاج كالجبل في متن لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كالجبل وكذلك حديث ابن عباس عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين لم يعمل به أبو حنيفة أيضا وذلك راجع إلى هذه القاعدة وهي أنه يرى أن الزيادة على النص نسخل ففي الحديث الأول يرى أن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فحال النكاح إلى المرأة والرجل ولم يذكر وليا في الآية وزيادة الولي زيادة على النص فيراها أبو حنيفة نسخا ولا يمكن أن ينسخ المتواتر من كتاب الله بحديث آحاده وأما حديث ابن عباس في القضاء بشاهده واليمين فإن أبا حنيفة رحمه الله رأى أن الله في كتابه لم يذكر إلا شهادة عدلين أو عدل ومرأتين فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ولم يذكر قضاء بالشاهد واليمين لم يذكر تتميم النصاب باليمين وزيادته هي زيادة على النص فيراها نسخا فلا نسخ لمتواتر الكتاب بخبر الآحاد ففصل أبو حنيفة رحمه الله هذا الباب فعد ذلك بعض أتباعي بحنيفة سبقا في ابتكار أصول الفقه والتصنيف فيه فرده ذلك فقال وجواب عن سؤال عن سؤال سائل لا يسمن ولا يغني من جوع فرأى أن هذا الجواب المفصل في النسخ لا يسمن ولا يغني من جوع لأنه لا يسمن طالب الأصول ولا يرفع درجته فيه ولا يغني مجهل لأنه لا يفصل كل مسائل الأصولي بل هو مختص بمذهب أبي حنيفة في هذا الأمر في النسخ فقط. وهل يعارض وهل يعارض مقالة قيل وهل وهل يعارض وهل تعارض مقالة قيلت في بعض المسائل بتصنيف موجود مسموع مستوعب لأبواب العلم. يقول إن هذه المقالة التي قيلت في بعض الأبواب لا يمكن أن يعارض بها كتاب مصنف موجود سائر في الأمصار وقد رواه الناس ونقلوه ومستوعبوه وهو مستوعب أيضا لأبواب العلم ودعو استيعابه لأبواب علم الأصول أيضا فيها نظر فالرسالة لم تتناول كل أبواب الأصول لكنها أقدم كتاب ألف في هذا العلم وكنت قديما قد اعتنيت بهذا العلم وراجعت غالبا مصنفاته المبسوطة والمتوسطة والمختصرة يتحدث عن نفسه بما له من العناية بوصول الفقه فقد كان قديما من المعتنين بهذا العلم منذ نشأته وهو من الأذكياء والأذكياء تخرق لهم العادة في المطالعة فلذلك طالع غالب مصنفاته أي غالب المصنفات المشهورة في الأصول سواء كانت مبسوطة كبيرة متوسعة أو متوسطة أو مختصرة من زمن إمامنا المبتكر له وإلى زماننا معناه أنه تابعها متابعة تاريخية من نشأة العلم وتابع تطوره إلى زمانه مر خلال ذلك بخمسة قرون في الشافعي رحمه الله في سنة 204 من الهجرة والمؤلف عاش في القرن السابع وبداية الثامن، فهذه خمسة قرون تطور فيها علم الأصولي من بداية وضع الإمام الشافعي له ثم ما جاء بعد ذلك من المصنفات. التي انقسم فيها الناس إلى طريقتين في التأليف في الأصول طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين فطريقة الفقهاء أخذ بها الحنفية وأولف عليها المصنفات وطريقة المتكلمين أخذ بها المذاهب الأخرى الشافعية والمالكية والحنابلة وقد حصل تطور مذهل في هذه الفترة في هذه القرون الخمسة في أصول الفقه فقد استفاد الناس من ترجمة بعض العلوم التي لم تكن معروفة لدى من سبق كعلم المنطق الذي نفع الناس في الحجاج والمجادلة وترتيبها وكآدى بالمناظرة وكتصور المسائل التي لم تكن معروفة فقد كان سلفنا الصالح لا يحبون السؤال عن المسائل التي لم تقع بعد وكان مالك إذا سئل عن مسألة يسألوا هل وقعت أم لا فإن قيل وقعت استعان بالله عليها وإن قيل لم تقع قال دعوها فإن لها رجالا يحاصرونها وذلك من مراعيه لأن المجتهد الحي أولى بالتقليد من المجتهد الميت كما نص عليه كثير من الأصوليين ك. الابي الوليد الباشي وغيره لأن المجتهد الحي يمكن أن يطرع له تجدد اجتهاد في مسألة أو أن يطلع على دليل فيرجع عن قوله الأول كما رجع الإمام الشافعي عن كثير من المسائل الشافعي له المذهب القديم الذي بقي في العراق وكان من طلابه الذين نقلوه عنه الإمام أبو ثور ومذهبه الجديد الذي أسسه بمصر وتلاق له الناس عنه وقد أحصنا للإمام مالك رحمه الله مائة وثمانية وتسعين مسألة رجع عنها ما بين المدونة والعتبية ومنها المسائل الممحوة المشفرة هي ستة عشرة مسألة أمر مالك بمحوها وكذلك الإمام أبو حنيفة له كتب, كتب ألفها محمد بن الحسن بالسماع من أبي حنيفة تسمى وجه الرواية وفي مقابلها كتب أخرى تخالفها تسمى النوادر وكذلك الإمام أحمد وأحصاله وأبوي على ثلاث عشرة مسألة عنه في كل مسألة عشر روايات ثلاث عشرة مسألة أفتى في كل واحدة منها بعشرة أقوال مختلفة وذلك رسعة علمه وورعه فإنه يجدد الاجتهاد كل ما عرضت عليه النازلة ولو كان قد أتقنها فيتجدد له علمه في مقابل اجتهاده كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي ومن هذا التطور الذي حصل في الأصول تلاقح الأذهان وتجدد المسائل فتجدون ابن العربي مثلا وهو أندلسي عندما شرح الموطع شرحاً أصولياً سماه القبس في شرح موطع الإمام مالك بن أنس يذكر فيه المسائل الأصولية ويأتي بمسألة فيقول وهذه المسألة ما شم رائحتها مالكي قبلي وما تعدت خراسان وبلخ فهي مسألة شرقية لا ليس لأهل المغرب بها إلمام فتلاقحت الحضارات وحصل الجدل بين الفقهاء فتوسع به علم الأصول ومن أوائل الذين وسعوا علم الأصول القاضي عبد الجبار وهو معتزلي وأيضا أبو الحسين البصري وهو معتزلي ثم أخذ ذلك عنهم الإمام أبو المعالي الجويني وتبعه على ذلك تلميذه الإمام أبو حامد الغزالي وأبو حامد توفي سنة خمسمائة وخمس وتبعه على ذلك عدد من طلابه إلى أن طوره الإمام الآمدي ثم جاء الفخر الرازي فوسع هذا العلم وطوره وقته في سنة ستمائة وست ثم جاء البضاوي وجاء بعد ذلك الإمام ابن الحاجب والزركشي وغيرهما من الأئمة الذين وسعوا هذا العلم أيضا وطوروه ثم جاء الصبكي فحاول جمع كل ما تفرق في كتب السابقين وكان له نظير ما كان الإسنوي في هذا الباب فالإسنوي رحمه الله شرح كتاب البيضاوي المنهاج وشرح كتباً أخرى والسبكي شرح كتاب المنهاج شرح مهما جداً وشرح كتاب المختصر لابن الحاجب ثم حاول الجمع بينهما في جمع الجوامع الذي يقول في مقدمته نحمدك اللهم على منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع إلى أن يصف هذا الكتاب فيقول الوارد من الأصلين مورد ذوي الجد والتشمير الحاوي لزبدة الوارد من زهاء مئة مصنف منهلا يروي ويمير الحاوي لزبدة ما في شرحية على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير فلذلك قال من زمان الإمام المبتكر له إلى هذا العلم إلى زماننا حتى صنفت فيه بحمد الله تعالى ما اجتمع فيه من فوائد هذا العلم ومسائله ومقاصده ومذاهب أيمته ما عل أنه لم يجتمع فيه غيره هنا يذني على كتبه وهذه عادة كثير من المؤلفين كالزمخشري رحمه الله الذي يقول في كشافه بتفسير القرآن يقول فالكتب كالدائي والكشاف كالشافي أهل التصانيف في الدنيا ذو عاددين وليس فيها لا عمرين مثل كشافي فيذكر الكشاف يقول فالكتب كالدائي والكشاف كالشافي وقد أبدع فعلا في كتابه لكنه ليس بهذا الحد والغريب أن كل مصنف وضع القبول على مصنفه كثيرا ما يصدر منه في تزكيته بعض المبالغات أو من طلابه بعده فقد لا يصدر منه هو ذلك لكنه يصدر من من بعده فأبو حيان الأندلسي صاحب البحر وغيره قرض كتب شيخه محمد بن مالك الجياني، وهما من بلدة واحدة يقول فيها, القام... يقول فيها محمد ويعقوب الفيروزابادي في القاموس جيان كشداد بلدة بالأندلس منها ابن مالك وأبو حيان إمام العربية يقول في الألفية ألفظ نظيم للخلاصة أم در أتلك معان تحت ذا اللفظ أم سحره فما عرف الأقوام مقدار فضلها ولكن ثناهم أن مسلكها وعر كذا يترك الحسناء من بات مغرما بها مستهاما ليس, ليس يمكنه المهر أتيت بلفظ باذخ يبن مالك فأنت به حي وإن ضمك القبر ويقول في تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك أيضا ألا إن تسهيل الفوائد في النحوي كتاب جليل كل نادرة يحوي فما الكتب إلا أنجم هو شمسها سناهن يمحى عندها أي ما محوي ويقول أحد أئمة الحنفية في تقريض كتاب الهداية للمرغنان إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما ألفوا قبلها في الشرع من كتب فقرى فوائدها وحفظ قواعدها يسلم كلامك من صيغ ومن كذبي ولا يخلو هذا من مبالغة كبيرة ولذلك فإن زمخشري أيضا في كتابه لم يخلو من هذه المبالغة وقد أذنا عليه بعض أمراء عصره كما قال محمد ويعقوب الفرزابات في القاموس زمخشرك سفرجل بلدة بنواحي خوارزم اجتاز بها عرابي فسأل عن اسمها واسم كبيرها فقيل زمخشر والرداد فقال الآخر في شر ورد منها جار الله أبو عمر محمود بن عمر وفيه يقول أمير مكة علي بن عيسى بن وحاسن الحسني جميع قرى الدنيا والقرية التي تبوءها دارا مفداء زمخشرة وأحرب أن تزها زمخشر بمرئ إذا عد في أصد الشرا زمخشرة وقد احتاط المؤلف من هذه التسكيه عندما قال ما أظن أنه لم يجتمع في غيره. بين أن أنه معتمد في ذلك على ظنه هو فلا يظن أن ما جمعه في كتبه في الأصول قد اجتمع في غيرها وهو هنا يزكي كتابه نهاية السور ولا شك أنه كتاب مهم في أصول الفقه وأنه حل كثيرا من العويصات من مسائل المنهاج مع صغر حجمه بالنسبة إلى ما عليه فكتابه مختصر بالنسبة لما عليه فوائده كبيرة وإن كان حجمه صغيرا في, مقارنة في المقارنة بالكتب الكبيرة في عصره ككتاب نفائص الوصول لإمام أبي العباس القرافي رحمه الله فكتابه كبير إذا ما قرن بكتاب الإسنويين فإن تطويل مبسوطاته إنما هو إنما هو بذكر أدلة أكثرها ضعيف يقصد أن توسع الكلام في الأصول أغلب ما تكون في الإكثار من الأدلة ومناقشتها ومثال ذلك ما إذا رجعتم إلى كتاب مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت في مسألة هل المصيب واحد أم لا وهذه المسألة التي تسمى مسألة التصويب والتخطيئة في الوصول فقد ذكر 24 دليلا ثم نقضها كر عليها بالنقض ثم رد نقضى أيضا وهذا النوع يطول في الوصول كثيرا ما يأتون بكثير من الادلة العقلية النورية ثم ينقضونها ثم يردون عليها على طريقة أهل العراق ذاك في الجدل وقد ذكر الإمام أبو العباس محمد بن يزيد المبرد رحمه الله قصة حصلت له في أول ظهوره ببغداد، فقد دخل مسجد الإمام الأعظم أبي حنيفة ببغداد، فوجد فيه حلقة علمية كبيرة تجتمع على الإمام ذعلب أحمد بن يحيى وهو يشرح لهم كتاب سيبوي. فالتفت هو إلى من حوله في الصف فقال سلوني في العلم فلم يجد عندهم مستوى يسألونه به فرفع صوته كأن سائلا سأله وبدأ يجيب السائل فاجتمعت عليه حلقة وفي اليوم الثاني زادت حلقته وفي اليوم الثالث كانت حلقة معتبرة في المسجد فنور إليه الشيخ ذعلق فسأله ذلك فأرسل اثنين من طلابه وهما الزجاج ورجل آخر, آخر فقال اذهبا إلى هذا الغلام ففضى حرقته وذلك بالأسئلة فجلسا بين يديه فسألاه عن مسألة نحوية ما فيها بجواب وذكر اذني عشر دليلا على جوابه فقال اقتنعتما بصحة هذا الجواب قال نعم قال هو باطل ورد الأدلة كلها واستدل على خلاف ذلك القول بـ 12 دليلا، فقال اقتنعت ما بصحة هذا القول فقال نعم فقال ليس صحيحا بل الصحيح الأول وكر على أدلة الجديد بالإبطال فقال الزجاج لصاحبه ارجع إلى الشيخ فلن أبرح حلقة هذا الرجل حتى أخذ ما معه من العلم فلذلك قال هو فإن تطويل مبسوطاته مبسوطات الوصولين إنما هو بذكر أدلة أكثرها ضعيف ووجه الضعف فيها أن اعتمادها على مجرد المماحة في الكلام أو الاحتمالات اللفظية وكل ذلك يدل على ضعف الحجة وقد قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات القطع في اللفظيات متعذر هذا قاعد لابد أن يتذكرها طلبة العلم القطع في اللفظيات متعذر لذلة اللفظية يصعب القطع فيها كما سألك ما دليل وجوب الصلاة هذا أظهر شيء وأوضحه ما دليل وجوب الصلاة فلو قلت له قول الله تعالى أقيم الصلاة وآت الزكاة لقال لك هذا أمر يمكن أن يحمل على الندب ويمكن أن يكون للباحة والصلاة تشمل الفرض والنفل وهذا أمر بالإقامة لا بأصل مشروعيتها ولو قلت له قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لقال هذا مدح للخشوع ولا يقتضي الوجوب ولو قلت له ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الفائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين لقال لك هذا وعيد على عدة أمور منها الكفر بالله ومن بينها ترك الصلاة فما الحيلة حينئذ الحيلة أن تجمع عددا من الأقوال يحصل بجميعها القطع لا بآحادها وسمى ذلك بالتواتر المعنوي كالجزم بشجاعة علي وجود حاتم فنحن الآن نجزم بشجاعة علي بن أبي طالب وبجود حاتم عبد الله الطائي، وليس لدينا اسناد متصل إلى علي بشجاعته أو إلى حاتم بجوده لكننا عرفنا ذلك من كثرة القصص وتواترها حتى حصلت لدينا قناعة من مجموع ذلك لا من أحده وأفراده وأما مسائله ومقاصده ومحصورة مضبوطة أما مسائل الوصول أي قواعده ومقاصده أي ما يقصد منه فمحصورة والمحصور معناه المعدود وأصله من الحصر الذي هو الحبس فالإحصار في الحج معناه أن يحبس الإنسان عن أداء النسك مضبوطة والضبط معناه الحفظ أي هي محفوظة في صدور الناس وفي كتبهم ثم إني استخرت الله تعالى في تأليف كتاب يشتمل على غالب مسائله وعلى المقصود منه وهو كيفية استخراج الفروع منها معناه بعد أن ألف كتابه النهاية أراد أن يؤلف كتابا آخرا يجمع بين الأصول وتخريج الفروع على الأصول يجمع بين مهمات الأصول مسائل المهمة هي القواعد وما يؤخذ منها من الفروع وهذه فائدة أصول الفقه ويمكن أن يعترض عليه فيقال لماذا استخار الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر مع أنه واضح الصواب والاستخارته إنما تكون في المشكوك فيه وكتابة العلم وتدوينه من أقرب القروبات التي يتقرب بها إلى الله وقد سئل مالك عن المقرب للقتل الذي لم يقمن همراه إلا ساعته في أي طاعة يصرفها قال علم ينتفع به قال يا أبا عبد الله قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به قال تعلمه أفضل من العمل به وقال الشافعي دراسة العلم أفضل من صلاة النافلة قد نظم ذلك السيطي في الكوكب الساطع فقال والعلم خير من صلاة نافلة فقد غذى الله برزق كافلة وقد بات الشابعي ليلة وعندها أحمد ولم يصلي إلا الوترة وذلك لانشغاله بالتدبر في حديث البندوب فأخرج منه ثلاثة وسبعين في تلك الليلة يقول أحدهم فكان مثل النازل المبجلي على فتاة أحمد بن حمبل، فسألوها عنه وقالت أكلا أكلا كثيرا ومناما طولا ولصلاة الصبح ما توضأك إنما الوضوء ليس فرضا، وهذه جاب عن الشافعي رحمه الله بجوابه المعروف. والاستخاره معناه طلب الخير، معناه أن يسأل الإنسان الله أن يختار له الخير ويدله عليه. وفي حديث جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن وذلك بصلاة ركعتين من غير الفريضة ويقول بعدهما اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم وفي هذا ضراعة إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية له وإقرار له بهذه المحامد العظيمة فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علم ريو إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنيا أو قال عاجل عمري وعاجله أو معاشي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه شر لي في ديني ودنيا أو قال عاجل أمري وعاجله فاصرف عني واصرفني عنه واؤدر لي الخير حيث كان ثم رضني به وهذا معنى قوله ثم إني استخرت الله تعالى وهذه عادته صلفنا الصالح في التأليف في البخاري رحمه الله ما كتاب حديثا في الصحيح حتى يتوضع ويصلي ركعتين ويدعو بدعاء الاستخار جميع حديث الصحيح سبعة آلاف زياد ما أدخل منها حديثا في الصحيح إلا بعد أن صلى الاستخار وابن مالك رحمه الله يقول في الألفية وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية وقد فسر ذلك بعضهم بأستعين بمعنى أستخير الله في ألفية لأنه لو قال لو كانت استعين بمعنى الأصلية غير مضمنة لقال على ألفية وعدها بعلى ولم يعدها بفي فلما عداها بفي علم أنها مضمنة فعلا يتعدى بفي وهو استخير في تأليف كتاب يشتمل أي ذلك الكتاب على غالب مسائله مسائل الأصول وعلى المقصود منه أي على فائدته وثمرته وهي تخريج الفروع على الأصول وهو كيفية استخراج الفروع منها أي من قواعد الأصول فيذكر أولا المسألة الأصولية بجميع أطرافها منقحة مهذبة ملخصة. يذكر المسألة أولا بجميع أطرافها بقيودها المختلفة وليس معنى ذلك أنه سيبسطها بسطا كما في كتب الوصول بل يتي بها منضبطة على صياغة القواعد فما يحتاج إليه من القيود يدرجه في صياغتها مرقحة ومعنى التنقيح إزالة ما يكون على العظم من الشوائب والعصب واللحم حتى يخلص العظم من كل ذلك فهو يريد أن يأخذ الأصل وحده فينقحه مما معه من الزوائد وهذا التنقيح أصله بحث الإمام الشاطبي في مقدماته في الموافقات فإنه قال هل الأصول قطعية أو ظنية هذه مسألة من مسائله العلم الأصول, الأصول قطعية أو ظنية وتوصل فيها إلى خلاف بين الجويني وغيره من الوصوليين ووصل الشاطبي إلى قناعة أن أصل الأصول قطعي وأن ما يتمم ذلك ظني هو أمور نحتاج إليها فنقح الإسنوي تلك الزوائد الظنية مهذبة وقد سبق ذكر التهذيب وأن المقصود به التحسين والتجميل وذكرنا قول الشاعر لا تعرضنا على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في تهذيبها فإذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تهذيبها منخصة أي مختصرة على أبلغ ما يمكن من الاختصار وهذه هي صياغة القواعد كما قال ابن مالك في نظمه الإعلام بمثلة الكلام في إهدائه إلى الناصر صلاح الدين حفيدي صلاح الدين ليوبي يقول وبعد فرأولا بأن تجلاله بنات فكر ناسبت إجلاله ملك يباري فضله إفضاله في نصر أهل العلم والآدابي الناصر الذي له تأييد من ربه بأسعود تزيدوه من عداه لهم ومبيدو مستاصل يغني عن احترابي إلى أن يقول لما علمت أنه ذو عربي إلى اتساع في كلام العربي أردت أن أجعل بعض قربي له كتابا فيه ذا احتسابي هي به أكثر تثلث الكريم نحن حلمت وحلمت وحلوم فحوز هذا الفن محمود مهم به التناقض من أولو الألباب وهانا آتي به مبوبا على الحروف بينا مرتبا ملقصا مخلصا مهذبا ينصاق معناه بلا استصعاب <تصفيق> ثم واتبعها بذكر شيء مما يتفرع عليها أي ما يتفرع على تلك القاعدة ليكون ذلك تنبيها على ما لم أذكره فلا يدعي الإحاطة والحصرة بفروع القاعدة ولا يهمه ذلك فليس الكتاب مؤلفا للفروع بل المقصود أنه يذكر أمثلة تفرعت عن القاعدة الأصولية ويمكن أن تستخرج أنت عليها زيادات والذي يذكره على أقسام ما يذكره من المسائل الأصولي المسائل الفقهية أقسام القسم الأول قال فيه فمنهما يكون جواب أصحابنا فيهم وافقا للقاعدة كما إذا كانت القاعدة موافقة للمذهب الشافعي فتكون فروعها على وفق ما يقوله أصحابه من الشافعي وبعض القواعد تكون على وفق المذهب وبعض القواعد على خلافه ولذلك كثير من الذين يتكلمون في التخريج يصوغون القاعدة صياغة محتملة لوجهين فيبدأونها بهل فيقولون هل الأمر يدل على الوجوب هل النهي يدل على الفساد وقد صاغ عدد من الفقهاء بعض القواعد الفقهية أيضا على هذه الطريقة كما فعل أبو الحسن الزقاق في نظمه المنهج المنتخب في قواعد المذهب المالك فإنه يأتي بالقاعدة على شكل محتمل لأمرين فيقول مثلا وهل يؤثر انقلاب كعرق ولمن بولين وتفصيل أحق وسبقه إلى هذا ابن رجبني الحنبل في قواعده فإنه صاغها في أغلبها هذه الصياغة المترددة حيث قال مثلا في أول قاعدة فيه هل الجاري الراكدي؟ معناه هل الماء الجاري كالراكدي وفرع على ذلك أربعة فروع. إذا مر أربع جريات من إنسان وهو إن في داخل الماء هل يتوضع بذلك باعتبار أعضائه الأربعة إذا وقع في الجاري شيء يصير من النجس فذهبت به جريته، فليتأثر باقيه أم لا إذا ولغ كلب في الماء الجاري الماء الراكدي ما يقصد الجاري فذهب ذهبت جرية فهل يكون ذلك الماء مما ولغ فيه الكلب فينجس عند الحنابلة والشافئية ومن معهم إذا ولغ كلب في إناء فعرض للجريان الماء الجاري فمر به سبع جريات هل تكون بمذابة سبع غسلات أو لا أو هي غسلة واحدة هذه فروع هذه القائلة وكذلك من حرف لا شرب من هذا الماء فمرت جرية وشرب من الجرية التي بعدها هل يحنث لا القسم الثاني هو الذي أشار إليه بقوله ومنهما يكون مخالفا لها أي من الفروع التي يجلبها ما يكون مخالفا لمذهب الشافعية ومنهما لم أقف فيه على نقل بالكلية بعض الفروع يذكرها هو ولم يقف فيها على نقل لأصحابه من الشافعية بالكلية فيذكر فيه ما تقتضيه قاعدتنا الأصولية يذكر جوابه على أساس قاعدة الأصولية ويخرجه تخريجا وصوليا ملاحظاً, أن ملاحظا أيضا للقاعدة المذهبية ملاحظا أي ناظرا واللحظ نور ولحظ الشيء معناه لمحه من بعيد بنوره، والمقصود أنه عندما يفرع على القاعدة الأصولية لا يهمل القواعد الفقهية أيضا فينظر إليها بعين الاتبار لأن تكييف المسألة يؤدي إلى اختلاف حالها في الفهم فقد تكون المسألة داخلة في تفريع قاعدة معينة عند بعض الناس ولكن بعض العلماء يستثنيها بملبح آخر ووجه آخر إما باستصلاح كما استثنى المالكية من اشتراط الولي أو من ركنية الولي النكاح الدنية وذلك بمصلحة لأن الدنية لا يرغب فيها لمال ولا لجمال ولا لحسب ولا لدين فإذا وجدت خاطبا فلا ينبغي أن تفوت عليها الفرصة فيستثنى ذلك للمصلحة فيعقدها أي إنسان من المسلمين لأن لا تفوت المصلحة فهذا الذي يسمى الاستحسان عند المالكية وهو استثناء من قاعدة شرعية من غير نص ولكن بمصلحة راجحة والنظائر الفروعية كذلك لدينا نوع آخر من التخريج يسمى تخريج الفروع على الفروع فالتخريج منه تخريج الفروع على الأصول وهو الذي يولف فيه هذا الكتاب وتخريج الفروع على الفروع كالمسائل التي أفتا فيها الأئمة فيحمل عليها نظائرها مما لم يفت به والقسم الثالث من التخريج هو تخريج الأصول على الفروع النجمع من فروع كثيرة اصلا بالاستقراء والمتابعة مع الاستقراء لا يفيد القطع عند المناطقة ولكنه يفيد القطع لدى المتشرعين في كثير من المسائل وقد قال الأخضري رحمه الله في السلم المرونق ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل فأشهر الاستقراء مما يمثل به المناطقة قديما كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. وقد انخربت هذه القاعدة بالكركدني وهو وحيد القرني فإنه يحرك فكه الأعلى عند المضي فكان ذلك ناقضا لهذا الاستقراء والنظاهر جمع نظيرة والفرعية النصوبة إلى الفروع وحينئذ يعرف وحينئذ يعرف الناظر في ذلك ما أخذ ما نص عليه أصحابنا وأصلوه وأجملوه أو فصلوه معناه أنه إذا خرج على القاعدة الفقهية أو على المسألة الفرعية الفقهية فالناظر حينيذ سيبحث عن أصل تلك المسألة ودليلها العام فيعرف ما أخذها لأننا إذا قسنا مسألة نزلت بنا اليوم فخرجناها على مسألة تكلم فيها الشافعي أو الإمام أحمد مثلا من نظائرها فسنبحث عن دليل الشافعي في المسألة الأصلية فنسحبه على المسألة الجديدة ونظير هذا مثلا تخريج ضمان بجعل على سلف جرى نفعا فهاتان قاعدتان من أمهات الربا عند المذاهب الأربعة وهما كل سلم جر نفعا فهو ربا وهذه القاعدة يدخل تحتها محجن ما في مسلف مصلف ومؤخر ما في ذمة مصلف فنخرج عليها قاعدة أخرى وهي الضمان بجعل فالضمان بجعل لم يرد فيها أي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ورد فيه إجماع سابق ولكننا نخرجه على صلف جر نبعا لأنه يقول إليه في بعض الحالات فأنت إذا ضمنت عن المدين للدائن أنه إذا لم يدفع القسطة في الوقت الفلاني فستدفعه وأنت عنه إذا تأخره ولم يدفع فستدفعه وأنت عنه وقد أخذت عليه مبلغا أجرة على الضمان فيكون ذلك المبلغ زيادة على ما دفعت عنه دينا في ذمة الدائن فيكون ذلك سلفا جرا فعل فهذه المسألة خرجناها على مسألة أخرى وتلك المسألة معروفة الدليل وهي أن كل سلف جرا فعلا فعلا وقد ورد فيها حديث لم يصح في صناعة أهل الحديث ولكنه أخذ به العلماء وتلقاه الناس بالقبول فأصبح مرجعا لدى الفقهاء جميعا يستدلون به وأجملوه وفصلوه لأن المسائل التي تكلم فيها لايمة ورويت عنهم أن يفصلها أصحابهم ويذكرونها ولا بد أن تفرقوا بين الناظر والمناظر في هذه المسألة فدليل الناظر سابق على المدلول ودليل المناظر لاحق للمدلول فالناظر الذي هو المجتهد ياخذ المصحف أو صحيح البخارية أو الموطعة وهو خال البالي من الحكم فينقد في ذهنه من فهم آية أو حديث حكم معين فهذا الحكم دليله هو الحديث أو الآية التي قرأها المجتهد وقد سبق هذا الدليل المدلول في الوجود وقد يكون الدليل غير واضح على مدلوله حينئذ لأن هذا من اجتهاد المجتهدين وأقولهم أكبر من عقول من سواهم لكن المناظر وهو المقلدون تكثر لديهم الأدلة وتكون الأدلة لاحقة للمدلول فنحن الآن مثلا نأخذ كتابا من الكتب التي ألفها المجتهدون كالأم للشابعية وكالمدونة فنأتي بفرع لم يذكر له دليل فنبحث نحن له عن دليل وربما يجتمع لدينا كثير من الأدلة لإثبات ذلك الفرع فهذا عمل المناظر لا عمل الناظر فالناظر لا يمكن أن يتعدد دليله الدليل لدى الناظر واحد فقط هو الذي أخذ منه المسألة أما المناظر فيمكن أن تكثر لديه الأدلة والدليل لدى الناظر سابق على المدلول ولدى المناظر لاحق للمدلول ويتنبه به على استخراج ما أهمله أن يتنبهوا المطالع لذلك بتخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع على الفروع على استخراج ما أهملوه أي ما لم يذكره أهل العلم من المسائل لأنه عرف طريقة الإلحاق وطريقة القياس فما لم يذكروه يمكن أن يستخرجه هو بعقله ويستنبطه بآلته ويكون سلاحا وعدة للمفتين ويكون أي هذا الاستخراج سلاحا وعدة للمفتين في المفتي موقعا عن رب العالمين ولذلك يحتاج إلى ما يعتمد عليه ويتوكّه عليه بسيره ولهذا قال شريح القضاء جمر فرحيه عن كبيع عديني عديني يقصد الشاهدين فالجمر يحتاج الإنسان الذي يريد أن يحمل جمرا من مكان إلى مكان يأخذه بعديني فقال القضاء وجمر فرحه عنك بعوذين فكذلك هنا المفتي يحتاج إلى سلاح يعتمد عليه ومن أسلحته النافعة في ذلك تخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع على الفروع وعدة للمفتين والعدة السلاح أيضا فعدة كل شيء آلته التي يستعد بها له وعمدة للمدرسين كذلك يكون هذا الاستخراج عمدة للمدرسين يعتمدون عليه بتفهيم طلابهم وتقوية ملكاتهم لاستنباطية فإن الطالب لا يراد شحن ذهنه بالمسائل التي أنتهتها عقول الآخرين وإنما يراد تهيئة ذهنه ليقدح كما قدح لآخرون فهم رجال ونحن رجال كما قال أبو حنيفة فلا يراد أن يكون الإنسان مقلدا أعمى بل يراد أن يفهم ما آخذ العلماء وكيف أخذوا وكيف استدلوا حتى يستطيع هو أن يأخذ مثل ما أخذ خصوصا المشروطة في حقهم إلقاء العلمين والقيام بالوظيفتين خصوصا أي أخص خصوصا فهذا مصدر نائب عن فعله وفعله محذوف وجوبا المشروطة في حقهم إلقاء العلمين أي من شرط في حقهم أن يلقوا العلمين أي الذين رتبوا للتدريس والإفتاء والعلمين أي علم الأصولي وعلم الفروعي أو علم التدريسي وعلم الإفتاء والقيام والوظيفتين أي شرط في حقهم والقيام والوظيفتين أي الإفتاء والتدريس فإن المذكور أي هذا الكتاب جامع لذلك وافن بما هنالك أي في كل ما هنالك أي في ذلك المكان البعيد الذي لا يوصل إليه إلا بعلة ومشقة ولذلك أتاب اللام والكاف مع اسم لشارتي وهما يدلان على البعد وهذا البعد معنوي مثل قول النابغة لقد قول النابغة ولا أهل هذاك الطراز الممدد رأيت بني عبراء لا يمكنونني ولا أهلها ذاك الطراف أقصد الطرف ليس النابغة لقد رأيت بني عبراء لا يمكنونني ولا أهلها ذاك الطراف الممدد فالطراف بين يديه لكنه أشار إليه إشارة البعد لبيان منزلته وعلو شأنه لا سيما أن الفروع المشار إليها مهمة مقصودة في نفسها بالنظر معناه ومما يؤكد ذلك أن الفروع المشار إليها أي التي ذكرت مخارجها وما آخذها من الأصول مهمة مقصودة في نفسها فلا تظنن أن الكتاب مؤلف فقط في ضبط القواعد الأصولية بل هذه الفروع بذاتها تنفعك وتفيدك والنظر معناه حركة النفس في المعقولات، وخلافه التخيل وهو حركة النفس في المحسوسات، والنور ينقسم إلى قسمين إلى نور صحيح ونور فاسد، والنور الصحيح هو النور إلى الماهية من حيث يراد النفع بها، والنور الفاسد النور إليها من وجه آخر عرّم وجه لا يؤدي إلى المقصود منها، فمن يريد صناعة طاولة مثل هذه إذا بحث في الخشب من حيث ملكه هل هو مملوك لفلان أو لا أو من حيث قدمه وجدته فإن ذلك النور غير صحيح لأنه لا يؤدي إلى المقصود لكن إذا بحث في الخشب من حيث استقامته وعوجه وصلابته وضعفه فهذا النور صحيح لأنه يؤدي إلى المقصود وكثير منها قد ظفرت به في كتب غريبة كثير من الفروع التي خرجت على هذه الأصول قد وجدها فظفر بها في كتب غريبة معناه ليست بمتناول أيض الطلبة وهذا معنى غرابتها أو عذرت به في غير مضنته أو وجده في كتب معروفة مألوفة بين الناس لكن في غير مضنته في أبواب أخرى لا يتوقع الناس وجوده فيها أو استخرجته أنا وصورته استخرجه المثال على القاعدة من غير أن يسبق إليه وكل ذلك ستراه مبينا إن شاء الله في هذا الكتاب وقد محدت بكتاب هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب معناه أنه لم يؤلف الكتاب خدمة للمذهب الشافعي وحده بل جميع الفقهاء يمكن أن يستفيدوا من هذه الطريقة وهي طريقة تخريج الفروع على الأصول ويمكن أن يأخذ القواعد نفسها ويخرج عليها مسائلهم على وفق مذهبهم. وفتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب. وفتحت به أي بهذا الكتاب باب التفريع وهو زيادة الفروع. فالأصل هو القاعدة التي لدينا قاعدة الأصول ثم تفرع. منها الفروع فتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب معناه لكل من يطلب ذلك فليستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية وتفاريعها ثم لتسلك ما, سلك ما سلكته فيحصل به إن شاء الله تعالى لجميعهم التمرن على تحرير الأدلة وتهذيبها. أمر أصحاب المذاهب جميعا أن يستحضروا القواعد التي ذكرها وأن يستحضروا القواعد الفرعية في مذاهبهم ثم أن يسلكوا طريقه وهو الذي سلكه في استخراج الفروع من هذه الأصول فإنه يحصل لهم إن شاء الله تعالى لجميعهم التمرن على تحرير الأدلة وتهذيبها التمرن معناه التدرب وهو مشتق من المارن وهو اللين من الأنف فالأنف يجمع أعضاء مختلفة فأعلاه يسمى الأرنبة والفاصل بين المنخرين يسمى الوترة والمنخران فتحتاه واللين منه يسمى مارنا فذلك لقبوله للتحرك فكل قابل للحركة يسمى مارنا فهذا معنى التمر أيلين والقابلية للحركة على تحرير الأدلة ومعنى التحرير جعلها حرة ولا يكون ذلك إلا بإزالة ما يعرض لها من الشوائب فالذهب إذا خلط بنحاس أو الفضة إذا خلطت بمعدن آخر فإنها تحتاج إلى تصفية وهذه التصفية تسمى تحريرا فتزيل عنها الشوائب التي شابتها والأدلة جمع دليل والدليل ما يوصل إلى الشيء هو يرشد إليه وهو حسي أو معنوي فالدليل الحسي الشخص الذي يدل الإنسان على الطريق ومنه قول الشاعر إذا حل لدين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعن بدليلي سيصبح فقياق تمريش واقعا بقالي قلاء أو من مراء دبيلي والمعنوي معنى ما يفهم منه وجه الشيء ومنه قول الله تعالى وجعلنا الشمس ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرة ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أي علامة مرشدة إليه وهو في الاصطلاح ما يؤدي صحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري أو إلى الظن بمطلوب خبري على خلاف معروف في ذلك في الأصول والتبين لمأخذ تضعيفها وتصويبها أن يحصل لهم بعد التمرن على تحرير الأدلة وتهذيبها يحصل لهم التبين لمأخذ تضعيفها وتصويبها فيعرفون ما هو صحيح منها وما هو باطل فالتضعيف إبطال الدليل والتصويب نسبته إلى الصواب وذلك بتصحيحه ويتهيأ لأكثر المستعدين الملازمين للنظر فيه نهاية العرب وغاية الطلب هنا وصل إلى تسمية كتابه النهاية بإشارة لطيفة وإن كان لم يسمه فيما مضى. ويتهيأ لأكثر المستعدين وهم الذين لديهم استعداد فطري بالذكاء والقريحة الملازمين للنظر أي أصحاب الهمة فأذان جناحان لا يصل الإنسان إلى المستوى العلمي المطلوب إلا بهما الجناح الأيمن الذكاء والاستعداد الفطري والجناح الأيسر الهمة التي تعلو به وتؤدي به للاستمرار الاستمرار وعدم الملل قالت مسائل سحنون لقارئها لن تدرك العلم حتى تلحق الصبر لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يأله البشر وغاية الطلب الغاية المنتهى الذي ينتهي إليه الشيء ومنه الرأية تسمى غاية كما في الحديث يوشك أن تقدر بكم الروم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنى عشر ألفا والغاية هنا بمعنى الراية لأنها تصف فيقصدها الجنود فهي غايتهم أي قصدهم الذي يجتمعون إليه ومنتهى ما يريدون وهو تمهيد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الوصول هذا هو المطلوب وهو الغاية والأرب هو تمهيد الوصول تمهيد التليين والتسهيل الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الوصول والتفريع والتعريج إلى ارتقاء مقام التخريج عنه أن يرتفع الإنسان بالتعريج معناه الميل إلى مقام ذوي التخريج معناه إلى مقام القادرين على الاستخراج على تخريج المسائل بعضها على بعض وهذا مستوى من مستويات الاجتهاد مستويات الاجتهاد الستة المستوى الأعلى المجتهد المطلق الذي يأخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يرتبط بقواعد أحد على اصطلاحاته والمستوى الثاني المجتهد التابع وهو وصل إلى رتبة الاجتهاد لكنه اختار طريقة مجتهد معين من المجتهدين المطلقين كابن القاسم في المذهب المالكي فقد وصل رتبة الاجتهاد ولكنه لزم طواعد مالك وتقيد بها وإن كان يخالفه بكثير من الفروع والمستوى الثالث مجتهد التخريج. الذي يخرج المسائل على مسائل الإمام في داخل المذهب الواحد والمستوى الرابع مجتهد الترجيح أي الذي يرجح بين الأقوال في داخل المذهب والمستوى الخامس مجتهد الفتح أي الذي يستطيع أن يستخرج فروعا جديدة على مسائل موجودة فيفتي فيها بما هو الراجح أو المشهور في المذهب الفلاني. والمستوى السادس وهو أقل درجات الاجتهاد المتبصر الذي يعرف الأقوال وأدلة أهلها فيختار بينها لأن العمل بالراجح يواجب ولا راجح فما ترزح لديه أخذ به دون تعص نعم الأول المجتهد المطلق والثاني المجتهد التابع والثالث مجتهد التخريجي والرابع مجتهد الترجيح والخامس مجتهد الفتية والسادس المتبصر هذه درجات الاجتهاد حقق الله تعالى ذلك بمنه وكرمه هذا دعاء لكم جميعا أن يحقق الله لكم المطلوبة والوصول إلى درجات الاجتهاد بمنه وكرمه ومنه عطاؤه وسخاؤه وكرمه كذلك ما يهبه ويعطيه فلذلك سميته بالتمهيد عناه بسبب ما رجاه من صنعته في هذا الكتاب سماه بالتمهيد والله المسؤول أن ينفع به مؤلفه وكاتبه والناظرين فيه الناظر فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه سأل الله وحده وذلك في قوله والله المسؤول أي هو وحده المسؤول أن ينفع به مؤلفه فقد يؤلف الإنسان كتابا فيكون هو أول المنتفعين به أو يلقي درسا فيكون هو أول المنتفعين به لأن الحجة تقوم عليه بما فيه فلا يستطيع مخالفة الصواب حين عرفه والنفع نفعل كذلك بحصول الثواب له عليه وكاتبه أي كل من سعى في نشره وكتابته والناظر فيه أي المطالع له ودارس له وجميع المسلمين أن به وذلك بأن يفتوا من كان منهم من أهل العلم يدرسه ومن كان من أهل الجهل يستفتي من درسه فينتفع به من هذا الوجه ثم شرعت في أثناء ذلك في كتاب آخر على هذا الأسلوب بالنسبة إلى علم العربية مسمى بالكوكب الدري ليقوى به الاستمداد والتدرج ويتم به الاستعداد للتخريج ذكر أنه عرض له في هذه الأثناء وهو يكتب هذا الكتاب مشروع آخر وهو كتاب في تخريج المسائل على القواعد اللغوية فاللغة إذا درست قواعدها ولم تتمرن على الكلام بها فإنك لا تستطيع أن تلقي خطبة ولا أن تلقي درسا بالفصحى وأنت تنظر في عيون الناس فلذلك يحتاج الإنسان بها إلى تمرين وهذا التمرين منه ما يتم عن طريق ما يسمى بالإعراب وقد اشتغل به كثير من سلفنا الصالح والإعراب هو أن يلقي الشيخ على طلابه آيةً أو حديثًا أو بيتًا فيعربونه ويتفاوتون في أوجه الإعراب فيه وقد استهر المعربون في مصر والشام والعراق في القرنين السادس والسابع وقد ألف الإمام ابن هشام كتابه المغني اللبيب عن كتب الأعاريب فأراد به أن يلخص هذا العلم وهذا الفن لطالبه ودارسه وذكر كثيرا من الأوجه التي يحصلوا على المعرب الخطأ بسببها من أين يحصل الخطأ للمعرب وذكر بعض الأعاليب الشاذة التي اشتهرت عن بعض السابقين من العلماء وفيها أخطأ ورد عليهم فيها والمؤلف أراد تكاملا بين الكتابين لأن الإنسان إذا طبقا قواعد اللغة فإن ذلك معين له على تخريج المسائل الفروعية من الأصول لأن هذا الشرع بلسان عربي مبين فلذلك قال ليقوى به الاستمداد فاللغة العربية من مستمد أصول الفقه ولذلك المباحث اللغوية في الأصول تأخذ حيزاً لا بأس به من كل كتاب كمعاني الحروف وكالمخصصات المتصلة والمنفصلة الاستثناء والصفة والشرط وال... إلى آخره فهذه المباحث اللغوية تأخذ حيزاً كبيراً من كتب الأصول فلذلك قال ليقوى به الاستمداد والت... والتدريج والتدريج ومعناه تعود الصبي على أن يصير على قدميه فدرج الصبي معناه تعلم المشي في بداية مشيه وكذلك الطالب عندما يراد تعليمه الاستنباط والاحتجاج فكأنه يدرج في مشيه في البداية ويتم به الاستعداد للتخريج يتم به أي بكتاب اللغة لاستعداد للتخريج رعان الله تعالى على ذلك كله بحوله وقوته والحول قيل معناه أن يحول أن يدفع عن كل سوء والمكروه حتى تجد سلامة تستطيع من خلالها إنجاز عملي. وقيل معناه أن يحول بينك وبين معصيته لأنها تسد عليك أبواب التوفيق، ولهذا فإن العلماء فسروا لا حول ولا قوة إلا بالله بأن معناها لا حول عن معصية الله إلا بالله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله، كل ذلك من توفيقه ومن فضله سبحانه وتعالى. يا رب غيره هذا إقرار بالتوحيد لله سبحانه وتعالى أنه لا رب غيره واختار هذه العبارة هنا لأن الرب معناه الذي يوصل المربوب إلى الكمال بالتدريج شيئا فشيئا ولذلك استعمل العرب من هذه المادة أربعة أفعال فيقولون ربه يا ربه إذا أوصله إلى الكمال بالتدريج كما قال صفوان بن ممية بن خلف الجماحي رضي الله عنه يوم حنين لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن ويقولون رباه وربيه ومن ذلك قول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخل قومي واستغنى عن المسح شاربه وبالمحد حتى آضن أهدا عن أطنطن إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه فأخرجني من هالقا ولو لوايده الله الذي هو غالبه ويقال رببه يرببه ومنه قول أمية بن خلف أمية بن أبي الصلت الثقفي بيضا مرازبة غلما أساورة أصدا ترببنا في الغيظات أشبالا ويقال ربته يربته بإبدالي أحد الباعين تاء ومنه قول الشاعر ألالة شهريها لبيتا ليلة بجمهور حزوى حيث ربتني أهلي بلاد بها أنيطة علي تماعيمي ومزقنا عني حين تم بها عقلي ولا مرجو سواه معناه ولا نرجو تحقيق هذا إلا منه سبحانه وتعالى وحده فهو القادر على ذلك والرجاء ممن سواه نقص في الاعتقاد وضعف في الاعتماد وقد ألف الإمام البيضاوي رحمه الله تفسيره وحمله يريد إهداءه إلى ملك ملوك خراسان بإيران فمر طريقه برجل من فقراء العراق أي الزحاد المستغلين بالعبادة فسأله عن سبب رحلته فقال ألفت كتابا في التفسير ليس له نظير فأردت أن أهديه إلى هذا الملك لعله يعينني على أمر دنيائه فسكت صاحب البيت احتراما لضيفه ولكنه تركه حتى ضيّفه وسأله فقال ماذا قلت في تفسير قي الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قال قلت لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك وتقديم المعمول يفيد الاختصاص إلى آخر الكلام فقال أنت أين أنت من ذلك في رحلتك هذه ففهم البيضاوي الكلام ورجع كر رجعا إلى بلاد الروم بلاد الروم هي التي تسمى الآن بتركيا وهو من علماء الرمي أي من علماء تلك المنطقة فلما وصل إلى بلده جاءته هدية الملك فوق المتوقع فقد سمع بالقصة وسمع بالكتاب وسمع برجوعه فأرسل إليه تلك الهدية التي كان يطلبها وتحقيق هذا هو من زيادة الإيمان وقوة التوكل على الله ولذلك يقول المكودي رحمه الله إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي ليوم راقد ويقول الشيخ باب بن الشيخ سدي رحمة الله عليهما يا ربي إني إلى رحمك محتاج وأنت من ترتجى من عنده الحاج وأبواب فضلك ما زالت مفتحة ما إلا دون من يرجوك ارتاج وبحر جودك غمر كلما نفدت أمواج خير تداعت منه أمواج لا يعتني سوقة عنه ولا ملك ما زال يورث في آبائه التاج ومن يأمك في الحاجات أجمعها منه سيحمد عند الصبح إدلاج ويقول جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من ترتجى من عنده الحاج فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج ويقول لا آمل الناس في سر ولا علن في حالتي ثروتي مني وإفلاسي ولا أرى الرزق إلا عند خالقه ولا أضيف أمور الله للناس وقد قال الإمام السهيلي رحمة الله عليه بجمال وجهك سيدي أتشفع لباب جودك بالدعاء أتضرع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى الشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من الخزائن رزقه في قول كن إمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرأي لبابك حيلة فلا إن منئت أي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجدك أن تقنط داعيا الفضل أجزل والمواهب وأوسع ويروى عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه قال في ليلة القدر في المسجد الأقصى إلهي عبدك العاصي أتاك مضرًا بالذنوب وقد دعاك فان تقب فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تردده من نرجو سواك ولا مرجو سواه وهو حسبنا ونعم الوكيل هو حسبنا هو سبحانه وتعالى حسبنا اي كافينا ونعم الوكيل اي نعمه من يتوكل عليه هو نعمل وكيله هو في المخصوص بالمتحي هنا الوكيل هو المرفوع وبعدين يعنى والوكيل معناه من يتوكل عليه وتوكل وتوكأ وتركل معناه اعتمد ومن ذلك قول الشاعر ربت ورباه في ربت ورباه في كرمه ابن مدينة يضل على مسحاته يتوكل وقد ورد في رواية يتركل معناه يعتمد على مسحاته قال باب الحكم الشرعي وأقسامي. هذا أول باب من أبواب الأصول فقد اختلف في موضوع أصول الفقه على ثلاثة القول الأول أن موضوع أصول الفقه أدلة الشرعية والقول الثاني أن موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية والقول الثالث أن موضوع أصول الفقه أدلة والأحكام معا. لكن. المباحث الوصول أغلبها متعلقة بالأدلة وأولها هو ما يتعلق بالأحكام فتجدون كثيرا من المؤلفين يذكرون الأحكام المقدمات فقط يقسمون الحكم الشرعية إلى خطاب, خطاب تكليفي وخطاب مضعي ويذكرون أقسام كل واحد منهما ثم يتجاوزون الأدلة فيعقدون لها كتبا كما فعل السوكي الكتاب الأول الكتاب وما الألفاظ والكتاب الثاني للسنة والكتاب الثالث للإجماع والكتاب الرابع للقياس والكتاب الخامس للتعادل والترجيح والكتاب السادس للاستدلال وهو الأدلة الخلافية والكتاب السابع للاجتهاد ثم بعد ذلك الخواتم كما فعل في المقدمة والحكم كما سبق ماخوذ من الإحكام وهو الإتقان أو من الإمساك فأحكم الشيء إذا أتقنه وأحكمه إذا أمسك به وهو في الشرع إذبات أمر لأمر أو عنه هذا المقصود بالحكم هو إذبات أمر لأمر أو عنه والذي يثبت أمرا لأمر وينفيه عنه أحد ذناهة أمور إما شرع وإما عقل وإما تجربة أي فالأحكام وإذا ثلاثة أقسام حكم شرعي وحكم عقلي وحكم عادي فالحكم العادي هو إذبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف كتجارب الأطباء والصيادلة فكل ذلك إذبات أمر لأمر بواسطة التكرر مع صحة التخلف والحكم العقلي هو قضية لا تتوقف على شرع ولا على عادة ومعنى القضية ما يقبل الصدق والكذب والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به وهو الذي عقد له هذا الباب فقال باب الحكم الشرعي وأقسامه أي تقسيماته فذوب تحت هذا الباب مسائل فقال مسألة الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق يفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير عرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله والخطاب معناه توجيه الكلام إلى الفاهم وهذا الفاهم إما حقيقة وإما قوة وإما فعلا فالصحابة الذين نزلت الأحكام فيهم هم موجودون وجه الله إليهم هذا الخطاب وهم فاهمون حقيقة ونحن الذين لم نولد إذاك وجه الله إلينا هذا الخطاب قوة لأننا لسنا فاهمين إذاك حقيقة ولكن من وجد منا ممتعا بعقله قامت به شروط التكليف يكون مكلفا فالتكليف إنما هو بالخطاب الأول لا بخطاب جديد أقيموا الصلاة وآتوا زكاة هذا خطاب لكل من بلغ من أبي بكر الصديق إلى آخر إنسان من هذه الأمة فلذلك خطاب الله أي توجيهه الكلام إلى عباده الفاهمين أي الممتعين بالعقل فمن ليس لا عقل لا يمكن أن يوجه إليه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين أي الذي يتعلق بأفعال المكلفين وهذا التعلق ليس المقصود به أنها مخلوقة لله فيخرج بقولنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين خطاب الله المتعلق بذوات المكلفين من الله تعالى وهو خلقكم الله خالق كل شيء هذا خطاب الله لكن لا يتعلق بأفعال المكلفين بل بذوات المكلفين ويخرج بقولنا من حيث إنه مكلهم به أو اقتضاء أو تخيرا يخرج بهذا القيد خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله كقول الله تعالى وهو خلقكم وما تعملون وما تعملون هذا خطاب الله متعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث إنه مكلف به أمرا أو نهيا أو تخيرا ولكن من حيث هو مخلوق لله بأفعال المكلفين أي ما يفعلونه ويشمل ذلك أفعال القلوب وأفعال البدن والأقوال فكل ذلك غير عار من الخطاب والتكليف فالتكليف يتجه إلى باطن المكلف وظاهره وإلى قوله وعمله بالاقتضاء أو التخيير فهذا الخطاب إما أن يكون مقتضيا لفعل أو تركه وذلك أربعة أقسام لأن مقتضي الفعل إما أن يقتضيه على سبيل الجزم فهو الوجوب أو يقتضيه على سبيل الندب فهو السنة أو الندب أو التطوع ومقتضي الترك إما أن يقتضيه جزما فهو التحريم وإما أن يقتضيه كراهة فهو المكروه ومقتضي التخيير قسم واحد مقتضي التخير قسم واحد لأن المباحة هو المسكوت عنه هو بين المأذون فيه المأمر به والمن هي عنه فلهذا قال بالاقتضاء والاقتضاء معناه الطلب سواء كان ذلك الطلب للفعل أو للترك وسواء كان جازما أو غير جازم أو التخير والتخيير ليس اقتضاء لا لفعل ولا لترك وزاد من الحاجبي أي في التعريفي فيه أي في التعريفي أو الوضعي بالاقتضاء أو التخير أو الوضعي لأن الخطاب الوضعي أيضا هو من خطاب الله ليدخل لي جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو غير ذلك من أقسام الخطاب الوضعي كجعل الله تعالى زوال الشمس موجبا للظهر أي لصلاة الظهر وجعله الطهارة شرطا لصحة الصلاة وجعله النجاسة مانعة من صحة الصلاة فإن الجعل المذكور وهو الوضع حكم شرعي لأننا إن إنما استبدناه من الشارع ولم نستفيده من العقل ولا من التجربة وليس فيه طلب ولا تخير. فلا يطلب الله منا أن نزيل الشمس وأن نغربها وليس فيه تخير لأنه ليس من أفعالنا حتى يطلب منا أو نخير فيه والأولون معناه من قبل من الحاجب تكلفوا في إدخال هذه الأشياء في الحد أي أرادوا أن يدخلوا الخطاب الوضعي في التعريف السابق فرأوا أن خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إما أن يكون بذات الفعل أو بعلامته فعلامته هي خطاب الوضع وذاته هو التكليف لكن هذا فيه تكلف لذلك قال تكلفه في إدخال هذه الأشياء في الحد إذا علمت ذلك هذه القاعدة الآن أتابها وشرحها بهذا القدر الموجز وبها تعلمون أن خطاب الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين إلى خطاب تكليفي وخطاب وضعي وكلهما ينقسم إلى قسمين في الخطاب والتكليف ينقسم إلى اقتضاء وتخير والاقتضاء ينقسم إلى قسمين إلى اقتضاء فعل واقتضاء ترك وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين لأنه إما جازم وإما غير جازم والوضع ينقسم إلى قسمين لأنه إما مستقل وإما تابع ما يكون الخطاب مستقلا وإما يكون تابعا فالمستقل أربعة أقسام هي السبب والعلة والشرط والمانع والتابع كذلك منه الصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة فهو سبعة أقسام فهذه هي أقسام الحكم عموما الحكم الشرعي هذه أقسام وقد نوع بعض الشافعية والحنفية أقسام خطاب التكليف فزادوا في فيها يرون أن المقتضى على سبيل الجزم ينقسم إلى قسمين بحسب دليله فإن كان دليله قطعيا فهو الفرض وإن كان دليله ظنيا فهو الواجب ويرون أن المنهية عنه أيضا على سبيل الجزم ينقسم إلى قسمين إلى المحرم والمكروه كراهة تحريم والشابعية يرون أن المنهية عنه على سبيل الجزم ينقسم إلى مكروه وخلاف الأولاء ويرون أن الممور به أمرا غير جازم ينقسم أيضا إلى سنة وندب وتطوع ومستحب كما قال السيطي رحمه الله فالندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا والخره لفضي وبالشروع لا نلزمه وقال نعمان بلا حينئذ أراد أن يستخرج من هذه القاعدة ويخرج عليها بعض الفروع فقال إذا علمت ذلك فمن فروع كون الحكم الشرعي لا بد من تعلقه بالمكلفين إن وطئ أي أن وطأ الشبهة القائمة بالفاعل وهو ما إذا وطئ أجنبية على ظن أنها زوجته مثلا هل يوصف وطأه بالحل أو الحرمة وإن انتفى الإثم أو لا يوصف بشيء منها هذا تخريج على هذه القاعدة وهذا الذي ستشاركون فيه وهو تخريج هذه الفرور وضع الشبهة معناه أن يظن الإنسان أن امرأة زوجته كالأعمى الذي لا يرى فدخل فراشه أو فراشا يظنه فراشه في فوجد فيه امرأة فحصل منه جماع لهذه المرأة دون أن تشعر هي في منامها أو غفلتها فهذا الوطء هل هو مأمور فيه شرعا أو هو محرم من يترشح الجواب تفضل مأمور شرع. ما فيه شرعا من يرد على هذا تفضل في زوجته لكنه وطء من غير مباح لا هي زوجته ولا هي عمته وقد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وهذا عاد لأنه وطئ في غير محل يباح له نعم هو يرفعان الإثم لكن رفع الإثم عارض بعد الخطاب فالخطاب المتعلق برفع الحرج عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع علي عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه وحينئذ هذا ما الخطاب المتعلق بهذا الفعل بذاته هل هو داخل في التكليف أو لا هذا محتمل فلذلك قال المؤلف رحمه الله فيه ثلاثة أوجه أصحها الثالث وهذا اختصار معناه في وجه أن فعلهما أذون فيه وفي وجه النفئ له غير مذون فيه ولكنه رفع عنه الإثم بعارض خارجين، والوجه الثالث أنه لا يوصف بإذن ولا بنهي، كالضرورات التي تستباح بها المحظورات فإنها خارجة عن التكليف فنطاق التكليف دائرة وما وراء تلك الدائرة هو الذي يحصل بالضرورة فلذلك يمكن أن نجعل لدينا درجات درجة الأولى ما كان مأمورا به سواء كان ذلك على وجه الجسم أو الندبي ثم بعده ما أذين فيه هو المباح ثم بعد ذلك ما كان ضرورة لم يؤذن فيه لم يؤذن به ولم يؤذن فيه لكل الناس ولكن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقال فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا يثمع عليه الثالث أصحه الثالث وبه أجاب النووي رحمه الله في كتاب النكاح من فتاويه لأن الحل والحرمة من الأحكام الشرعية والحكم الشرعي هو الخطاب المتعلق بأبعال المكلفين والساهي والمخطئ ونحنهما ليسا مكلفين فلذلك لم يوجه الخطاب إليه أصلا فالتحريم والإباحة من الخطاب هما ناشيان عن قطابه والساهي والغافل والمخطئ لم يوجه إليه ما القطاب أصلا فلذلك لم يتوجه إليه نهي عن هذا الفعل ولم يتوجه إليه إذن به به في المهذب بالحرمة أي جزم الشراسي وهو صاحب المهذب من أئمة شابعية بالحرمة وقال به جماعة كثيرة من أصحابنا والخلاف يجري في قتل الخطايا وفي أكل المضطر الميتة هذا الخلاف في متناول الحكم الشرعي يصل أيضا إلى قتل الخطايا فمن قتل إنسانا من غير عمد فما حكم فعلته لا نحن ما نقصد الحكمه وتكلي وضعا نحن نقصد حكمه تكليفا حرام هذا مقتضى ما قاله الشيرازي المهذب ولكنه رفع عنه لهم بسبب خطائه القول الثاني أنه مباح أن ما فعله مباح لأن المباح هو الذي ليس فيه عمر ولا نهيون وهو غير مأمور بهذا الأمر ولا منهيون عنه ولذلك لم يعاقب عليه القول الثالث هو الذي اختاره النووي أنه لا يتجه إليه الخطاب في الحرام والمباح كلاهما مما توجه إليه الخطاب وهذا منطقة لم يتوجه إليها خطاب أصل، وكذلك المضطر ليأكل الميتة نعم. ما أسمع؟ أيوة هذا من خطاب التك... من خطاب الوضع لا من خطاب التكليفي ولذلك يطالب بالدية الصبي والمجنون وهما غير مكلفين. فالضمان من خطاب الوضع إلى من خطاب التكليف وبينهما فرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف الا أن الحنفية ترددوا في قضية الزكاة الزكاة مثلا هل تحملوا على خطاب الوضع أو خطاب التكليف؟ فالحنفية حملوها على خطاب التكليف والجمهور حملوها على خطاب الوضع، فلذلك لا يرى الحنفية واجوبا في زكاة مال الصبي ولا مال المجنون. لأنه غير مكلف نعم فالذين يرون انها الحق بخطاب الوضع وهم الجمهور يرون أن هذا المال بذاته تجب فيه الزكاة بغض النظر عن مالكه والحنفية يرون أن العبرة بالمالك لا بالمال هل المالك مكلف أو غير مكلف كلها كلها في هذه المنطقة التي هي خارج التكلفة. إذا كان الإنسان مضطرا لشرب الخمر من أجل غصة أو كان مضطرا لأكل الميتة من أجل الجوع. فإن الله أحل له في ذلك فقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فلا يثم اذا اكل الميته وهو مضطر اليها من الجوع ولا يثم اذا شرب الخمر وهو مضطر اليها من اجل اسقاط الغصته لكن اختلف هل ياثم اذا شرب الخمره وهو مضطر اليها من اجل العطش إذا عطش ولم يجد سائلا يشربه الا الخمر هل يجوز له شرب الخمر ام لا فالمالكية يرون أنه لا يجوز له شرب الخمر لأن الخمرة لا تزيد لا تزيل العطش بل تزيده فلا تبيح شرب الخمر ضرورة ضرورة العطش لكن تبيح الغصة لكن العطش لا لا يمكن أن تنفع فيه الخمر الخمر نار نعم ستزيد العطش ليست ما يقولون هي من خطاب الوضع يقولون من قبيل خطاب الوضع. ما الفرق بينه من خطاب من خطاب الوضع؟ من خطاب الوضع معناه أنها ستكون سببا أو مانعا أو شرطا، وليست كذلك. طيب المكلفون من ملك نصاب بابه بابه عام. وحال عليه الحول هذا مخاطب بالإخراج الزكاة من ماله والصبي إذا حال عليه الحول وهو يملك نصابا. فوليه مخاطب بإخراج زكاة ماله لكن هل الخطاب للصبي أم لا أو هو في المال فأبو حنيفة يرى أن الخطاب على الولي فقط لا للصبي والجمهور يرون أن الخطاب في المال بذاته لا في ذنب. نعم لا في ذمة الشخص ينظرون الجمهور ينظرون إلى المال المال بذاته إن هذا مال بلغ نصابا وحال عليه الحول وتخرجهم من الزكاة لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطحرهم وتزكيهم بها من غض بغض نورعا المالك والحنفية قال العبرة المالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمعاذ فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فحالها إلى الأشخاص تغنياء الفقراء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كل الأمرين محتمل كل الأمرين محتمل وكذلك ما ذكر في قتل الخطأ وكذلك ما ذكر في وطء الشبهة وكذلك ما ذكر في كل ما رفع تكلف عن صاحبه كال... كال... من اضطر إلى شيء أيا كان فهذه منطقة هل يتوجه إليه الخطاب الشرعي أم لا هذا محل البحث ولا يمكن أن يحسن سيبقى إليه من القيامة محل بحث ايه نعم خلاف له بعض الثمرات فيما يتعلق بتعبده بذلك إذا كنت أنت مالكيا نسأل الله أن لا تحصل لك هذه الحالة وهي الجوع الشديد الذي يحج الإنسان إلى أكل الميتة فالمالكي يرى أنه يأكل من الميتة ويتزود منها أيضا ويمكن أن يشبع منها وغير المالكية يرون أنه يزيل الضرورة فقط يأكل لقمة واحدة حتى يأمن على نفسه من الهلاك ولا يحل له زيادة على تلك اللقمة ولا يحل له أن يتزود منها يمضي وهو يعلم أنه سيذهب في الصحراء ليس فيها قوت وربما مات في تلك الصحراء ولم يجد ميتة في وضع الشبهة ليس بن... نعم نعم هو نفس السؤال هذا هذا هو السؤال الذي ذكره اللي هنا في هذا هذه المسألة وجوابه أن في ذلك ثلاثة احتمالات إما أن يقال إنها مجورة في استسلامها لهذا الأمر لأنها تظن هذا زوجها ولا يحل لها منعه وإما أن يقال إنها آذمة إنها في الأصل فعلت حراما ورفعانا الإثم بالسبب ونها وإما أن يقال أن هذه المنطقة لم يتوجه إليها الخطاب أصلا فهي خارجة عن نطاق التكليف <تصفيق> هذا،, هذا الأصل لا يمكن أن يؤخذ به دائما لأن الأعمى لا يمكن أن يرى زوجته حتى يميزها بالنس وكذلك الداخل في الظلام فقال هو رحمه الله ومن أطلق عليه التحريم أو الباحة لم يقيد التعلق بالمكلفين بل بالعباد فرأى أن الخطاب موجه إلى العباد جميعا لا بقيد التكليف منهم وهذا يرجع إلى خلاف ذكرناه البارحة وهو الخلاف التكليف ما هو هل هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة فإذا كان التكليف الزام ما فيه كل في الصبي غير مكلف وإذا كان التكليف طلب ما فيه كلفة في الصبي مكلف لأنه طلبت منه الواجبات على سبيل الندوي وترك المحرمات على سبيل كراهت ليدخل فيه أي في التكليف أيضا صحة صلاة الصبي وصحة غيرها من, عباداته من العبادات من الصبي ووجوب الغرامة أي الضمان بإطلافه إطلاف الصبي والمجنون أيضا والبهيمة أيضا العجماء وجبار لكن محل ذلك إذا لم تكن في وقت إمساكها فما أتلفته البهائم في الليل فعلى أصحابها وما أتلفته في النهار فعلى أصحاب الزرع الساهي كذلك الساهي في وقت ممارسته للفعل كما سهى عن الصلاة حتى خرج وقتها فهو غير آثم لكن هل فعل محرما فرفع عنه الإثم بعد ذلك أو فعل مباحا ولم يتعلق الإثم أصلا بذمته أو فعل أمرا لا يوصف بإباحة ولا تحريم فهو خارج المنطقة ونحو ذلك مما يندرج في خطاب الوضع كما سيأتي إضاحه في آواخر هذه المقدمة سيبين ذلك في آخر هذه المقدمة إن شاء الله صيف الوقت مسلط علينا وكننا نريد أن نأتي بمسألتنا ومسألتين فنقف عند هذا الحد وأقول قوله هذا واستفر الله ولكم واسر الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه